মানবতার সমাধান مصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يجبون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 نَجْعَلُ لَهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثُمَّ صَدَّقْنَا هُمُ الْوَعْدَ فَأَنشَأْنَاهُمْ وَمَن نشاء. াম হুনি মন খনি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 كم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا قَوْمًا قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم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 فإذا له ولاتخذناهم الملذنا لاتخذناهم الملذنا ان كننا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والارض ومن عند الله لا يستكبرون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 سمع الله لمن سمع الله لمن حمد الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراطا لفينا أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالح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 لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر طويل كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذاهقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنها وإلينا ترجعون الله আপনি ক্রেতা জেনে নিন ইসলামের ক্রয় বিধান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 पर्मन नीतिमाल अनुष्ठान जगे इी लेंदेन शुक्रवार रत दस टाय पुन सम्प्रचार सकाल साढ़े आठ टाय बांगे पी बांगल्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 मुसलिम अवर्जन के इसलमे दावत दीबीम बुनियादी नीति समूह देख মুসলিম জীবনের মূল ভিত্তি পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزواً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 ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم ضغتهن فتبهتهم فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها ولا هم منصورون ولقد استهزئ برسول من قد لك فحاق بالذين سخروا منهم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 بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى قال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون হিম নিজ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 صم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا ليقولن يا ويلنا الْقِصْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم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 اللاعبين قال رب ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهم وانا على ذلك من الشاهدين وات الله لاكيدا ان اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين فجعل لهم جذادا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون الله. الله أكبر سمع الله لمن حغدا أبدا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 وَنجَّنا فُ وَلوطًا بِ الأوْضِ التي بكنَ فيِيه للِعَادمين وَوهبن دَ إِسحاقَ وَييعقُ بَنافِلَ وَكلُ جعلنا صالحين وَجَعلناهُ أَ متَ يَهدُونَ بأَننَا فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين الله أكبر, الله أكبر سمع الله لمن حمد منك আপনার আপনার পারে, বিনিযোগ সম্পদ বাড়বে সুরক্ষিত এবং পবিত্র জাকাত দানের অর্থ পাঠাতে পারেন আই আর पाउंड बारे इमेल कर समाधान কোথা থেকে কার মাধ্যমে অহের মাধ্যমে যা তাকে বলতে বলা হয় তিনি তাই বলে থাকেন তো সাল্লা যেই জন্য ব্যবহার করছে সেই জন্য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 যেভাবেই হোক দায়িত্বটা স্বয়ং নেভিগি দিয়েছেন মূল নীতি হচ্ছে মাত্র দুটি সর্বদাই হটপত অটল থাকবে এই সব কিছুর ভিতরে রয়েছে আমাদের জন্য পরীক্ষা যারা অনুপস্থিত তাদের কাছে তাদের কাছে পৌঁছিয়ে না